بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات كتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا 119. وقشر الذين آمنوا أن لهم قدم رَبِّهِمْ قَالَ ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 110. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثُمَّ ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضيانا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 لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 117. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 118. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم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 124. وكأن لم يدعنا إلى ضر مسة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 125. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان كَ جزٍ قَوْمَ المُجرمِين ثمَُّ جَعلنكُمْ خَلَائِفَ فِي الأررضِ مِم بَعضهِم لِنَظًُا كَفَ تَعملُون وَإِذَا تُتُ عَلَهِم آيَةُنَ بََ قَالَ الذيين تَبِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا صَيتُ رَبّ عَذابَ يَهُ مِن النوْمم قُلَّ شَ اللَّهُ مَا تَلَتُهُ عَلَيكُم وَلَا أَدِرَكُم بِ فَقَدِ لَ بِذْتُ فِيكُم رُمرًا مِنْ قَابِمِي أَفَلَا تَقِلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآله في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وَلَولَا كَِمَةُ سَفَقَتْ مِ رُبِّكَ لَ قُضَ بَنَهُم فِي مَا فِيهِ يَفْتَلِفُون وَيَقُونَ لَولزِلَ عَلَيهِ آيَة مِرَُِّ فَقُلْ إَِّ مَ الائبُ تَأْتِي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ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 هَارِقٌ عاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين الشكررين فَلَم أَن جَهُم إذهُ يبونَ في الأرض بِ وَير الحَق يأَه سُء مَا بَغكُم علىوفُسكُم مَتَ الحيةِ النَّ ثمُم إلَنَا مَجعكُم فَنُ نَُِّكُم بِمَاكُنتُم تَعملُون إِ مَا مَثَلُ الحَياتِ الُنْكَمَا إِ إن أَزَلنَ مِنَ السَّماءِ فَفتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الأررض مِماا وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَقْذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا حَتَّى إِذَا أَقْذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَالزَّيْنَةُ وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عليها أتا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 الذيَ كَسَُ السَّيئتِ جَزَُ سَيئَةٍ بِمِتْنِهَا وَتَهَقُهُم ذِلَّ مَا لَهُم مِنَ اللهِ مِن الناصِم كَأََّ مَا أُغْشةُ جُوههُم قِقًَا مَِ الليل حَاوُونَ نَارَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بينهم وَقَالَ شُرَكَاءُ كَفَا بِنَ اللهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الحق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 يُؤَنِّئُ وَيُخْرِجُ مَيْتًا مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا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 تَسْمَعُونَ إِلَيْك أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ وَلَنْ كَانُوا لِيَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يُنْذِرُ إِلَيْك أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا 119. ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 110. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار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 119. لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 124. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 125.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 له الحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضى بينهم وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر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 119. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل علينا ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تكونوا منهم من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل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 119. فهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 110. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم سَمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ATQULŪN عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ Metaar فِي die dunia Thum in die naa Merajum Thum Nuzikuhum Al-Azaab Al-Shadeed Thum Nuzikuhum Al-Azaab Al-Shadeed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 تَنْتُم مَقْضُو إِلَيَّ وَلاَ تَنظُرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ فَلَكِ وَجَعَلْنَاهُمْ فَلَائِفَ وَأَرْقَنَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُقْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ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 لا يفلح الساخرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤ لِرَأَوْنَ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى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 خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِم أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ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 انْتَبِ وَآلْ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْ 119. ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لقد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى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 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُلْكًا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 فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِن جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ يَكذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ سنا عن عذاب الخزي في الحياه الدنيا وما حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا اف تكره الناس حتى يكونوا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 17 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين